بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم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 اجل الله اذا جاء الا يؤخر له قط ثم تعلم قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم كُلما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَخْلَطْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا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 إِلا خَسَارَ وَمَكَرُوا مَكْرَ كُببارَ وَقَاوا لَا تَذَرُمَّ آالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرَُّ وَددَّ وَلسُ وَعَ وَلَا, ولا يَغُثَ وَيَعُوقَ وَنَصَاء فقَدَ أَضَلُّ كَثًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِ مِنَ إِللاا ضَلَلَ مَِّا خَطْنِي آتِهِمْ أُغْرقُ كَأُدخلُونَ رَ فَلَمْ يَجد لَهُم مِ دُونِ اللهِ أَصَرَ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 لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ